بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد المجلس السابع والثلاثون من مجال السماع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه لشيف موسى بن راشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول صلح الحديبية وفي شهر بالقعدة من العام الثالث الهجري أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمره وانه رأى في منابه صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فما إن سمع صحابة رضي الله عنهم بذلك حتى أسرعوا وتهيأوا للخروج مع وفرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك استنفار المسلمين والأعراب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر العرب من البوادي ومن حوله من العرب ممن أسلم ليخرج معه وذلك بسبب خشيته صلى الله عليه وسلم من قريش أن يتعرض له بحرب أو يصده عن البيت فأبطأ عليه كثير من العرب، وقد كشف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حقيقة هذا التوجس والخوف الذي كان في قلوب هؤلاء العرب، فقال سبحانه وتعالى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 بَلْ بُهْلَنْتُمْ أَلَّنْ يَنطِقَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا والقرآن لا يكتفي بحكاية أخوان المخلفين والرد عليها ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس وهواجس الخلوب والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيدا لعلاجها والطلب لها ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة وقواعد الشعور والتصور والسلوك الإحرام والمثير إلى بكة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجهة إلى بكة في يوم الاثنين هلالة القعدة سنة ست للهجرة ومعه زوجه أم سلمة رضي الله عنها وخرج معه صلى الله عليه وسلم ألف من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من الأعراب واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثية رضي الله عنه ولم يخرج معه سلاحا إلا سلاح المسافر وهي السيوف في القرب وهي السيوف في القرب وساق معه صلى الله عليه وسلم الهادي سابعين بدنة فيها جمر لأبي جهل لعنه الله في فيه برة من فضة ليغيظ بذلك المشركين وبعثها مع ناجية بن جند بن الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ذا الهليفة صلى الظهرة ثم دعا بالهادي فقلده ثم أشعره وأحرم بالعمرة ولبى ليأمن الناس من حرب وليعلموا أنه إنما خرج زائرة للبيت ومعظما الله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكعبية رضي الله عنه عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم قصة أبي قتادة رضي الله عنه فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحاء جاءه خبر أن عدوا يريد أن يغزو المدينة وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتالة رضي الله عنه أنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبينا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمارة وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فتعنته فأثبته فاستعنتهم فأبو أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشين أد اقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلاهقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن الصدن حمار وحش وإن عندنا منه فاضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كله وهم محرمون وفي رواية أخرى وفي صحيح صعيه مسلم قال أبو قتالة رضي الله عنه فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بعضهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن هي طعمة أطعم كموها الله فوائد الحديد قال الحافظ في الفتح وفي حديث أبي قتادة من الفوائد واحد أن نتمنى المحرم أن يقع من الحلال بالصيد ليأكل المحرم منه لا يغدح في أحرام اثنان وأن الحلال إذا صادر نفسه جاز المحرم الأكل من صيده. ثلاثة وفيه امساك نصيب الرفيق الغائب من من يتعين احترامه أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها أربعة وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة خمسة واستعمال الطريعة في الغزو ستة وفيه أن عقر الصيد ذكاته سبعة وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته ثمانية وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد ملتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع النظر إلى الأمر الطارئ تسعة وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة عشرة وركض الفرس في الاصطياد الحادي عشر وفيه التصيد في الأماكن الوعرة عشر وفيه الاستعانة بالفارس الثالث عشر وفيه حمل الزاد في السفر الظهب عشر وفيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السيد الخامس عشر وفيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنه مستعمل الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل الثالث عشر وفيه جواز سوق الفرص للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله وأثير شأوى الثالث عشر وفيه نزول المسافر وقت بقائله الثامن عشر وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعم كموها الله. اكمال الطريق الى مكه أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عصفان أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحبيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال العين يا رسول الله هذه قريش قد سمع بمسيرك فخرجت معها العود, العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش لقد اكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي ارادوا وإن أظهر لله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه الثالثة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فهنا استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أشير أيها الناس عليك أترون أن اميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المسركين وإلا تركناهم محروبين. وفي روايه أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أترون أن أميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانون أي الأحبيش فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن يجيء تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدها عنه قتلناه قال الحافظ الفتح والمراد أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسبيها أهلهم فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش وذلك المراد بقوله تكن عنقا قطعها الله فقال أبو بكر للصديق رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عمذا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا وفي رواية أخرى في مزند الإمام أحمد بسند صحيح قال أو بكر رضي الله عنه يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظوا على اسم الله محاولة خالد بن الوليد لإغارة عن المسلمين وأول صلاة خوف فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصفان اقترب منه خالد بن الوليد في مئتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل وصف خيله بين المسلمين وبين القبلة فهنا نزل الوحي بصلاة الخوف فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في صننه بسند صحيح عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عصفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا أي خالد بن الوليد والذين معه من المشركين قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم نزول الوحي بأول صلاة خوف في الإسلام ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ الله اللَّهَ يكون لك في المسجد ويقول لك ان الله قد يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ثم يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يعرسوا لهم فلما جلس, جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف فهذه أول صلاة خوف صلىها المسلمون وهو الذي جازم به الحافظ في الفتح بأن أول صلاة خوف صلىها المسلمون كانت هي كانت في الحديدية صفات متعددة لصلاة الخوف ورد في صفة صلاة الخوف كيفيات متعددة كما سيأتي ذلك واضحا في غزوة ذات الرقاع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام القرطبي في تفسيره لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت هي كلها صحاح ثابتة فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزاءه إن شاء الله وكذلك قال الإمام أبو جعفر الطبري وقال الحافظ الفتح وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخير، وبذلك شغعت هذه الصلاة التي تدل على يسر الإسلام وسماحته وصلاحيته لكل زمان ومكان انحراف الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق المشركين ونزوله بالحديبية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفادى الاصطدام والاشتباك مع خير المشركين، فقال لأصحابه من يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها فقال رجل من أسلم أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا واعرا أجارا بين, بين شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قولوا نستغفر الله ونتوب إليه فقالوا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها للحطة التي عورضت على بني إسرائيل فلم يقولوها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فقال سلك ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجهم على فنية المرار مهبط الحديبية من أسفل فكة فسلك الجيش ذلك الطريقة فلما رأت خيل قريش قاترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ناكص راجعين إلى قريش وتارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى ثنية المرار قال لأصحابه من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل قال جابر رضي الله عنه فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج بروك ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكان في ثنية المرار التي يهبط منها على قريش بركت القصوى ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الناس حل حل فالحت فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأة القصواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم بإياها وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يسألوني فيها صلة ضحم إلا أعطيتهم بإياها رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته على النهوض ثم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته فوثبت ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصر حديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرض، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطش وكان الحر شديدا، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه وفي رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتها فجلس على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت ركائبنا قال الحافظ الفتح ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا قلت ويؤيد جمع الحافظ من أن الأمران وقعا معا ما جاء ما جاء في رواية البهقي عن عروة قال ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فتوضأ في الدلو ومن نظفاه ثم مج به وآمر أن يصب في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه في البئر ودعا الله تعالى ففرد بالماء حتى رجعوا يغترفون بأيديهم منها معجزة أخرى لرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الإيمان البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال جابر فشربنا وتوضأنا فقيل الجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر رضي الله عنه لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأت النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابع ثم قال حي على الوضوء البركة من الله قال جابر فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة فقيل لجابر رضي الله عنه كم كنتم قال 1400 قال الحفظ الفتح وهذه القصة غير القصة التي رواها البراء بن عازب رضي الله عنهما فإن حديث جابر في نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء وحديث البراء كان لإرادته ما هو أعظم من ذلك فوائد الحديث وفي هذا الفصل من الفوائد معجزات ظاهرة وفيه بركة سلاحه صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن غير هذه نزول المطر والصلاة في الرحال وفي الحديبية أصاب المسلمين مطر فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهلي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال تدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فاما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به وخرج الامام احمد في مسنده وبتمرده بسند صحيح عن ابي مليحه رضي الله عنه انه قال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفديهيه واصابتنا سماء لم تبل اسافلا عالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلوا في رحالكم وطاط بديل ابن ورقاء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش ولما قم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجئ لقتال أحد ولكن, ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فإن شاءوا مالتهم مدة ويخل بيني وبين الناس فإن أظهروا فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فولده نفسي بيده لهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق بديل بن ورقاء ومن معه من خزعة حتى أتوا قريشا فقال لهم إن جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن جئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاء لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال لهم بودير بن ورقاء يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمد لم يأتي لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه فاتهموهم وقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنها ولا تتحدث بذلك العرب ورسل قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أولهم مكرز بن حفصة ثم بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص أخا عامر بن رؤي فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً قال هذا رجل فاجر فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما قال لبديل وأصحابه ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيه مُلحِلس بن عَلْقَمَة ثم بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابيش فلما رأه رسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يعظمون البذن فبعثوها له فبعثوا الهدي واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ثم رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظاما لما رأى فقال لهم رأيت البذن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت فقال له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك فغضب الحلس بن علقمة وقال يا معشر قريش والله على هذا حالفناكم وعلى على هذا عقدناكم فيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحلف بيده تخلون بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقالوا له ما كف عنا يا حلف حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى ثالثهم عروة بن مسعود الثقفي، فقام عند ذلك عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وكان على الكفر في ذلك الوقت، فقال لهم يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى ما يلقى منكم من من تبعتون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، وقد سمعت بالذي لهبكم، فجمعت من أطاعني من قومي، ثم جئت حتى أسيتكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم ثم قال لهم عروة فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا إي فخرج عروة ابن مسعود حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال عروة للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها وفي رواية أخرى قال عروة أي محمد ارايت ان استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وهم الله لكأن بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا وفي رواية أخرى قال عروة فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوا فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان جالسا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أمصص بغرالات أنحن نفر عنه وندعه فقال عروة بن وسعود من هذا يا محمد قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي قحافة قال أما والله لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر فنزع عيادة عروة بنعل السيف ثم قال أمسك يدك عن لهية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك فقال عروة للمغيرة ويحك ما أفضك وأغلظك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة من هذا يا محمد قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة من شعبة قال عروة أي غدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس وفي رواية أخرى قال عروة ألست اسعى في غدرتك وكان مغيرة صاحب قوم في الجاهلية صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فاسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه به شيء ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بمثل ما كلم به أصحابه فأخبره أنه لم يأتي يريد حربا حب لا مثيل له ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فما تنقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عند وما يحدون إليه النظرة عظيما له صلى الله عليه وسلم فرجع عروة إلى قريش قال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم اهتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النور إليه تعظيما الله والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فروا رأيكم فقالوا نرده عن البيت في عامل هذا ويرجع من قابل فيدخل مكة ويطوف بالبيت إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية رضي الله عنه لقريش ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد لقريش هدفه لهذه الزيارة وأنه لا يريد القتال فبعث خراش بن أمية الخزاعية رضي الله عنه على جمل له يقال له الثعلب فلما دخل خراش رضي الله عنه مكة ليبلغ أشراف قريش جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرت به قريش وارادوا قتله فمنعهم الأحابيش فخلوا سبيله ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما لقيه ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه اشرف قريش بجاءله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني أخاف قريش على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه واجاره حتى يبلغ رسالة, رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى ابا أبا سفيان وعظماء قريش فبلغه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من تبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به فقال رضي الله عنه ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نبقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه